وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب منه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ سَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ هَوَىٰ فِتْنَةٌ وَطَغْيٌ تَأْوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 ان الله شيئا واولائك هم وقود النار كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين على القناطير المقنطرة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 وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ هُوتِلْ كِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لَلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنَّ وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْأَيْمَانِ إن الذين اكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين أمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا فِيهِ فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تَأْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتنزع الملك ممن تَشَاءُ وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قبير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ وَبِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقًا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمهم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير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 ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطلي محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أُنثى والله أعلم والله أعلم بما رضعت وليس ذكرك الأُنثى وليس ذكرك الأُنثى وإنني سميتها مريم وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عليها زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا هَارِزًا فَمَن يشاء وبغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بآحياء مصدق بكلمة من الله وسليدا.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 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ غَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأبرص وأحي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إنكم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 فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونسائنا ونساءكم وأفسنا وأفسنا وأفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَعَىٰ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ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 هأنتم ها هؤلاء حاجّتُم في ما لكم به علم حاجّتُم في ما لكم به علم فلما تحاجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّاءَ فَتَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمَنُوا وجهن نهار واقفروا آخره واقفروا آخره لعلهم يرجعون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 111. قل إن الفضل اللَّهِ الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 112. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 113. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دنت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيله ويقولون على الله الكذب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 أولئك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.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 ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أيه يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم قول للناس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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلك اصري قالوا أقررنا قال فشهدوا أن معكم من الشهيدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبهون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها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 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا وشهدوا أن الرسول حق وداهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة 119. والناس أجمعين 110. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون 111. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا, وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم والاولئك هم الضالون فروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم فليقبل من أحدهم من الأرض ذهبوا ولا وفدا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس ل الذي ببكت مبارك ل الذي للعالمين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 فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شَفَا حفرة وكنتم على شَفَا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.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 وَإِي يُقاتِلُوكُمْ يوُّوكُمُ الْ الأدِبَارَثَُّ لاَا ي صَرون ضُربَتَ لَيْهِ مُذِلنَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُ إِلَّا بحَوِلٍ مِنَ اللهَّهِ وَحَوِلٍ مِنَ النَّاس إِلَّا بحَابِلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَابِل مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ بِغَضبَ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 من أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن ينكر ويسارعون في الخيرات ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلون خير فلن يكفر والله عليم بالمتقين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 لا يألونكم خبالا الدمع عنتم قد بدت البغضاء من أفواهم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون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 اذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا, فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وتلك الأيام نداوِلها بين الناس وتلك الأيام نداوِلها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحي الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم نون الموت من قبل أت القوه من قبل أت القوه فقد رأيتموه وأنتم تهضرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبي فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا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 ولقد عفا عنكن والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصَعِّدونَ وَلَا تَلْوونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٌ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٌ فِي أُخْرَىٰ كُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّ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 نوع سيغش طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 وَاَيَخْذُلُكُمْ فَمَن ذا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ توفَّى كلُّ نَفْسٍ نَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبْعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ نِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسول من أنفسهم إذبعث فيهم رسول من أنفسهم يتل عليهم آياته يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ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 بل أحيانًا نعده ربهم يرزقون فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أَلَّا خوف عليهم. الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون مِنَ من الله وفضله وان الله لا يضيع اجر المؤمنين وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله رسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم وتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فخشواهم فزادهم إيمان و حسبنا الله ونعم الوكيل.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 إنما ما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لينضر الله شيئا لينضر الله شيئا ولهم عذاب أليم.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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأموياء بغير حق ونقول ذوق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا أن لا نؤمن لرسول حتى تأكله النار قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبر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 ويحبون أئي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فَلَا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.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 وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها هذا باطل ربنا ما خلقتها هذا باطل سبحانك فلقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا رف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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل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 وقال تلو قتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله